ألا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرا لتنذر أم القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة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 والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء ف الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ ربنا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.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 ما كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه. ما كان يريد حرث الآخرة في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نأته منها.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 يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 فإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يُخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 نصيبتي فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله موليون لا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام اي يشاء يسكن الريح فيظل النرا على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكوا أو يوبقهن بما كسبوا وَيَعْفُ عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ يَتَنَزَّهُونَ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم يتصون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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظون من طرف خفي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 صرنهم من دون الله، ومن يضل لله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم القيامة ردّله من الله.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 يخلق ما يشاء يهم لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا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 أو يرسل رَسُولًا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ول الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.